اسريا على موقع تي جي تي هيه هيه سيزول مايسترو اللي ما يبقاش مش بشوفه بعينيا مش بدل حد وما ودي احلى حاجة فيا ما بقولش على نفسي جامد بس انت عارف وشاهد ان انا مش هتكرر ولا زي هاتلاقي لا هتشوف حد في وفائي ولا في جدعاني اتصراحي ما بشغلش دماغي بغيري منفض للي بينفض بزبط حالي وجريري عشان بالدولارات الحمد لله بتقولي ما بجيبش ناس يشهدولي ولا عمري كنت منافق ولا عمري كنت وصولي انا زي ما انت شايف على حيلي ساند وواقي مش محتاج حد لا صحابه ألا معارف أنا لو بعرفت باكس ما كانش أبقى دا حالي في مليون حطه لا لابس و كارف برضه لا أبال أنا هعمل لنفسي حدود ومش مع كله هتعامل و الحب با مرفوضة و ابطلة ده سلام عربا زمالا وحش البلد ابو شراره سندال وكلها شاهداني فريسه ابو وعد قد وجهه ورجوله ظبط حق قال في عشان انت اصفر حفودي عمرك ما تكون كاني عشان انت عايل نور جدد للحق برضه اخوك ما في حد قده علشان كده تلاقيه لو سرت جت تتخبطه ولا تشوفوني بالشألوب ولا تتخموا في هدومي وللعلم انا خلق يا دو ما بيفردش في حقوقي ومش معنى ان انا في حالي هتفتكروني تكروني لو ده انا اللي بسك تجالي عرفتوا معنا المرزم في اللعين مش شايفه واحد والقلب ده قلبي فائل وبنفسي عملت نفسي وعلى نفسي بس سامن فانا للدراسة رغم كده سابق طالعو ما مش هدي كلامك خلي كلامك على قدك ما تتحطش مع اعمامك وخاف يا حمادة على نفس ما تسرحش بخيالك فوق مش هنلف بلك يا زبود فعبط الصوم جريد صدمه وعمل خلعون ابن الاصول عبده شراره مع اي حد يا مسنبل ارضي بخصوص الرجاله لو سعت فيها تتغربل راجل مظبوط ومتصيد ده بنسب وعدي يا التمساح يابشر اوي شبكه رجل شبح ومن دايره اشباح